امنتم من في السماء ان يخسف بكم الْأَرْضَ فَإِذَا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أَرَأَيْتُمْ إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم